بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن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 يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا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 وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا يوقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ وهذا ملح أجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يغلج الليل في النهار ويغلج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن شَيْءٍ يذهبكم وَيَأْتِي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم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 انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز عفوا غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلا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 يحلون فيها من أسوار من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرين وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن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 والذين كفروا لهم نَارُ جهنم ما لا عَلَيْهِمْ عليهم فيموتوا والذين كفروا لهم عر جهنم ما لا يقض ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وير الذي كنا نعمل وهم نعمركم فيها ربنا وتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير, وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض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 ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارىيتم شركاء الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض اروني ماذا خلقوا من الأرض؟ ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا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 بعده إنه كان حنيما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لإن جاءهم نذير لا يكون أبدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير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 إنه كان عليما قديرا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم